على وصلى الله صلى وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به فصل في مباحث الألفاظ قال مستعمل الألفاظ حيث يوجد حيث يوجد مستعمل الألفاظ حيث يوجد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 وعكسه الجزئي قال مستعمل الألفاظ يعني اللفظ المستعمل يخرج اللفظ المهمل يعني قد ينطق الإنسان بألفاظ لا معنى لها ويضربون لذلك مثلا بمقلوب زين قال ديس يقول سطل قال بصن يعني هذا كلام غير مستعمل لا معنى له مهمل نعم الألفاظ المستعملة هذه الألفاظ المستعملة حيث يوجد يعني حين توجد إما مركب وإما مفرد اللفظ إما مركب وإما مفرد ليس في المعنى النحوي, ليس النحوي المعنى النحوي المفرد مثل زيد المركب مثل كتاب زيد هذا هو المراد نعم. هنا المراد به إيش ما يدل إما مركب وإما مفرد المركب هو الذي يدل جزء اللفظ على جزء المعنى وأما المفرد فهو الذي لا يدل جزء اللفظ على جزء المعنى نعم. قال فأول يعني إيش المركب ما دل جزءه على جزء جزء هكذا لي يعني يركز البيت نعم ويصح قراءة جزء وجزء يعني في قراءة متواترة بهذا قراء نعم جزء معناه فأول يعني ايش المركب ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا عكس الذي جاء بعده بعكس ما تلا عكس الذي تلاه يعني في البيت وهو المفرد لا يدل جزء لفظه على جزء معناه <تصفيق> نعم قال وهو على القسمين وهو على القسمين أعني المفرد يعني اللفظ المفرد هذا الذي لا يدل جزء لفظه على جزء معنى كلي أو جزئي يعني ينقسم على قسمين هذا المفرد ينقسم إلى قسمين ينقسم إلى كلي وإلى جزئي حيث وجد فمفهم اشتراك الكلي حيث يدل اللفظ على معنى مشترك بين أفراد كثيرين نعم فهو الكلي المفرد ينقسم الى قسمين كلي وجزئي الكلي هو الذي يدل على افراد كثيرين يعني اللفظ مشترك بين كثيرين المعنى يدل على افراد كثيرين فهو الكلي نعم وقال كاسد يعني كلمه اسد نعم غير محصورة بشخص واحد بمعنى لها معنى لكن هذا المعنى له أفراد كثيرون مشتركه تشترك بهذا اللفظ وعكسه الجزئي لا يدل على الاشتراك معنى أقول اللفظ إما أن يكون مهملا كديس يعني إيش مهمل؟ يعني غير مستعمل غير مستعمل <تصفيق> او مستعمل طبعا غير مستعمل يعني في معنى غير مستعملين في معنى أما لو جاء يعني الآن إنسان يسمى ولده ديس سمى مثلا داره وعمارته ديس يصير لها معنى يعني المراد المهمل لن يستعمل في معنى فإذا استعمل في معنى صار غير مهمل أو مستعملا كزيد ولا عبرة بالمهمل ولذلك أعمله المصنف يعني ما ذكره رأسا قال مستعمل الألفاظ أعمله لم يذكره لكن حذرنا منه يعني نص في البيت على ما يخرج المهمل ولذلك قال مستعمل الألفاظ قال ثم المستعمل إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا فالأول يعني إيش المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى كزيد كلمة زيد لا تدل الزايد على الرأس والياء على الصدر والدال على الساقين لا يعني هنا اللفظ بكامله يدل على المعنى بكامله لا يتجزأ فهو لفظ مفرد والثاني ما دل جزءه الثاني يعني المركب ما دل جزءه على جزء معناه كزيد قائم زيد قائم نعم. كما قلنا المركب عند النحويين هو المضاف مثل كتاب زيد إنما هنا يختلف كزيد قائم زيد قائم هذا لفظ لكن كلمة زيد تدل على معنى وكلمة قائم تدل على معنى فزيد قائم بكاملها تدل على معنى في نفس الوقت كل جزء من هذا اللفظ يدل على جزء من المعنى قال والكلام على المركب بقسمين أعني ما هو في قوة المفرد وما كان محضا يأتي في المعرفات والقضايا والأقيسة يعني تفصيل الكلام عن المركب يأتي في هذه الأبحاث والكلام على المركب بقسميه أعني ما هو في قوة المفرد وما كان محضاً يعني ما هو مركب محض وما هو في معنى المفرد أو في قوة المفرد يأتي في المعرفات والقضايا والأقيسة سيأتي يأتي الكلام عنها في أبوابها والمقصود هنا يعني يريد أن يتكلم هنا عن ماذا المفرد وهو قسمان جزئي إن منع تصور معناه إن منع تصور معناه من وقوع الشركة فيه حين نقول زين فهنا حين تصور معنى زيد فيمتنع أن نتصور عدة أشخاص معين في اسمه كل منهم يراد بهذا اللفظ ويمكن ان يكون هناك اشخاص كثيرون كل منهم مسمى زيدا لكن حين نقول زيد من الناس زيدون من الناس جاء زيد ابن محمد تصورنا هذا زيد نعم هل يدل على الاشتراك لا لا زيد شخص واحد فتصور معناه يمنع من ان يشاركه أحد في هذا المعنى اللفظ هذا يدل على معنى هذا المعنى غير مشترك بين أفراد كثيرين وإنما هو شخص واحد قال إن منع تصور معناه من وقوع الشركة في كزيد. نعم هذا إيش جزء وكل وكلي, وكلي. إن لم يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه يعني مجرد أن نقول خالك الأسد مجرد أن نقول كلمة أسد فيمكن أن يكون هذا الأسد وهذا الأسد وهذا الأسد إلى غير ذلك مجرد أن نقول مثلا رجل ها رجل أيضا هذا ينطبق على أفراد كثيرين نعم فلا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه يعني منقوع الشركة في هذا اللفظ بل هذا اللفظ يدلنا على أفراد كثيرين هذا الشركة الوصولية سيدي الشركة الوصولية مثل عين كلمة عين لا ذاك المشترى ذاك يقال له المشترى لا يقال له كلي ليس بكلي <تصفيق> نعم قال وكل إلا يمنع تصور معناه من وقوع الشركه فيه كالاسد وهو يعني ما هو الكلي وهو الكلي سته اقسام كلي لم يوجد من افراده فرد كلي لم يوجد من افراده فرد يعني في لفظ ولفظ كله لا يمنع تصوره من وجود الشركة فيه لكن في الوجود ليس هناك ولا فرد ينطبق عليه <تصفحي> نعم لم يوجد من أفراده فرد وكلي وجد منها فرد فرد واحد لكن طبعا مع إيش ملاحظين لا يمنع من وجود الشركة لو تصورنا وجود أفراد آخرين وكلٌّ وجد منها أفراد <تصفيق> وجد منها أفراد منها الضمير يعود على ماذا على أفراده الضمير يعود على أفراده <تصفيق> نعم وكل واحد من هذه الثلاثة <تصفيق> إذا هناك كلي لم يوجد من أفراده ولا فرد وهناك كلي وجد من أفراده فرد واحد وهناك كلٌّ وجد من أفراده أفراد كثيرون أو أفراد كثيرة هذه الأنواع الثلاثة قال وكل واحد من هذه الثلاثة قسمان الأول وهو الذي لم يوجد من أفراده فرد إما مع استحالة الوجود إما مع استحالة الوجود كاجتماع الضدين كاجتماع الضضيل يعني كلمة اجتماع الضدين اجتماع الضدين لفظ كلي نعم لفظ ايش كلي ايه هل يمكن ان يجتمع الضدان لا يمكن الضدان لا يجتمع فاذا هنا لا يوجد ولا فرد من هذه الافراد واصلا يستحيل وجود فرد من هذه الافراد يعني ان نقول هذا الفرد نعم ضداني مجتمعان ضداني مجتمعان، يعني كلمة ضداني مجتمعان، هذه لا تمنع وقوع الشركين، يعني إذا تخيلنا هكذا في خيالنا، نعم ضداني مجتمعان وضداني مجتمعان وضداني مجتمعان وضداني مجتمعان، يمكن أن نتخيل ذلك، لكن من حيث الوجود، هل هناك ضداني مجتمعان؟ لا يوجد، وهل يمكن أن يوجد؟ أيضا يستحيل أن يوجد، لأن الضدان ضدين لا يجتمعان. نعم. او مع جواز الوجود من حيث الوجود ومن حيث الواقع لا يوجد ولا فرد لكن من حيث التصور نعم يتصور ومن حيث الإمكان يمكن قال كبحر من زئبق كبحر من زئبق لو كنا بحر من زئبق هذا كلي يعني يمكن أن نتخيل بحار عديدة من الزئبق إذا اللفظ تصور معناه لا يمنع من الاشتراك من وجود الشركة فيه لكن عمليا هل هناك بحر من زئبق؟ طبعا حسب معلوماتنا لا يوجد ربما يوجد أه؟ قد أما حسب معلوماتنا ومكتشفات البشر يعني لا يوجد هل يستحيل ان يوجد؟ لا يستحيل يمكن أن يوجد